بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطهرين عليكم السلام ورحمة الله بالنسبة لصحيحة أبي خالد الكابلي اتوقع كلام في انها هل هي حقا صحيحه او عليكم السلام رحمه الله أو ليست صحيحه والمشكله في ابي خالد الكابول عليكم السلام الله انا اولا اذكر تقريبا بتصحيح أبي خالد الكابلي كنكر وعلى ذلك أطرح مشكلة أنه من قال أن هذا إن قبلنا بتصحيح أبي خالد الكابلي كنكر من قال أن أبا خالد الكابلي هنا هو أبو خالد الكابلي كنكر في حين أن الشيخ الطوسي رحمه الله ادعى وجود ناثرين بهذا الاسم الأكثر والأصغر على حد التعبير الشيخ الطوسي أو كنكر وبردان مثلا نطرح هذا الاشكال ثم نرى أنه هل هناك جواب على هذا الاشكال أو لا؟ من نسبة لأبي خالد قابل لي كم كان؟ طبعا العلمان هذا راح يترخ ان شاء الله من ثنايا النصوص اللي نطرحها بس اقول اشارتان حتى يكون الامر اوضح لكم أن القماط هو الكنكر بلا شك لا لن يقع شك في أن القماط هو الكنكر هذا المردار أقوله الآن يفترح من خلال النقاط التي نعطيها إن شاء الله دليلنا على صحة أبي خالد الكابلي كنكر أو القماط ليس بعض الروايات التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله فقال عنها أنها ليست مسالما، والسيد الخوي ذكر في كتابه بعض الروايات لتوثيقه ومناقشه بأن ما ألفت السند معتبر الروايات إلا رواية واحدة، رواية كذا وهي. ندبل على, على الاكثر من الحسن وليس في الوثائق عن من القبيل أنا اريد ان اقول ذاك الابحاث وانما انا اريد أن نستفيد من مبنانا الذي قد مرات حققناه في ابحاثنا القديمه وهي مساله ان هؤلاء الثلاثة من رواه عنه صفان بن يحيى او ابن ابي عمير أو بازنضي أحمد بن محمد بن أبي ناصر بازنضي هل نجعل في براية أحد الثلاثة دليلا على وثاقته لشهادة الشيخ الطوسي رحمه الله بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن فقه طبعا هذا الكلام صير بتخلف يعني وجد أحيانا أن أحد هؤلاء الثلاثة نقل ان غير الذكر هذا موجود وعلى هذا الاساس السيئ رحمه الله اصل لم يؤمن بهذا القاعده ان بلا نقل هؤلاء الثلاثاء عليكم السلام رحمه الله يدل على الوثائق لكن نحن نقول ان تلك الموارد التي شهد المخالفه على القانون فان هؤلاء نقل او بعضهم نقل ليكم السلام سر الله اما ليس بالثقه هذا في غايه الندره الذي ثبت عليهم حد بشكل واضح انهم نقل عن غير ثقه في غايه الندره فهذا لا ينافي فصول الاطمئنان خلاص. احنا ما نقول القطب الخاء الطاب مثل الشمس يعني هذا لي عاده في كل سنه في اغلب الاسانيد ما ممكن تحصيل هكذا قطع ولكن خب مقدار ما تكون حجه مقدار ما تكون حجه الطعنان يحصل من نقل احد الثلاثه على هذا المبنى نبني الان على بثاقه القماط بل الذي هو الكنكر ان كان هناك شخصان كانكر وغير ذلك فهو الكنكر على ما سيتفق ان شاء الله الدليل على وثاقه القماط روايه صفان بن يحيى عنه وعندنا روايتان من هذا القبيل الروايه الاولى هذه روا حمد و ابن نصير قال حدثنا أيوب يقصد أيوبنا نوح عن محمد بن الفضل وصفوان صفوان عن أبي خالد و طماط عن حمران قبحا من ابن نصير خب لا شك في ورقتي أيوب بن نوح لا شك في ورقتي محمد بن الفضل أنا ما راجعته ما ادري فقه او لا لكن اطفى عليه صفان فما يهم بس محمد من الفضل فقه او ممسكه صفان موجود انا ابي خالد القماط هذا انا محمد روايه وحمراء حمراء حمراء حمراء حمراء حمراء حمراء لأننا لسنا على أساس هذه الرواية أن ما المقصود إثبات وثاقة القمر؟ الصحراء هم ثقة. اختيارات الش اختيارات الشيخ الكشي طبعة مؤسسة آل البيت المجلد الأول صفحة 37 قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أقل لنا حمران يشكو إلى الإمام الباقر يقول إيش إحنا إشكتر قليلين لو اجتمعنا على شاة ما أفليناها قدرنا هكذا بحيث لو أن الشاتن ضبحت وقدمت لنا حتى إنا من ما نقدر نفين ما نقدرنا كلها قدرنا هكذا قال السلام الله عليه الإمام الباقر قال لا أخرك بأعجب من ذلك قال فقلت بلى ما هو الأعجب من ذلك قال المهاجرون والأنصار ذهبوا وأشار بيدي إلا ثلاثة طبعاً هذه الرواية متكررة ب... في عدة روايات أدنى أكثرها موجودة في البحار روايات أنهم ارتد النص إلا ثلاثين موجودة متكررة أدنى لكن الرواية بهالوضوح صنداً أنا ما, ما في ما كنت شايفة هذه لاول مرة شفت أنهم سنده اولا صحيح وثانياً عالي حسب التعبير يعني عالي السند يعني الكزشي يرويه عن حندواهي عن ايوب بن نوح اسمه عبد محمد الفاضل و عن صفان عن ابي خالد القمار أنا حمض يعني السنة بحسب مصطلحهم قال السند يعني بس كلش قليلة وكلهم من عينه رواد هذا شكل يقول لا اخبرك أباء عشان من ذلك قال فقلت برا قال المهاجرون والأنصار ذهبوا وأشار بيدي إيش إلا ثلاثة ما... لو ان السيده عقيله سلام الله عليها تقول بأبي انا اصكاته يوم الاثنين لهبات على كل حال هذه روايه ولا فيها فيها روايه صفوان عن, عن, عن هذا ابي خالد الكابلي هنا أنا معبر أبي خالد القماط والرواية الأخرى رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن أبي علي الاشعري عن محمد بن أبي الجبار و ايضا عن ابي العباس الرزاق عن ايوب بن نوح و ايضا عن حميد بن زياد عن صرفان عن ابي خالد القمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام هذا الوسائل مجلد اثنين وعشرين محاسب طبعه اهل البيت باب اربع وثلاثين من مقدمات الطلاق الحديث الاول صفحه واحد ثمانين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يُعرف رأيه مرة وينكر أخرى يجوز طلاق وليه عليه الواحد إيش؟ شوية شيء ما كأنا ما فالواحد أندفت طلِي من سافة ما أدري إيش لون يسأل يقول هذا يقدر ولا لي يطلق لو أشتهوا لا قال ما له ولا يطلق خلي شو ما يطلق عليهم منه قلت لا يعرف حتى حق لا يعرف حتى الطلاق ولا يؤمن عليه ان طلق اليوم ان يقول غدا لم اطلق قال ما اره الا بمنزلة الامام يعني الولي نسا ما ارى لقى مع شنو مع الرواية ما يقول انا خب هذا الولي نفسها ان قد قد يطلق بعض المنكر هذا مو فت شيء اللي يعني مو ذاك الصفه الذي أو الجنون فلان بخير يحتاجه على كل حال ما هي من معنى الرواية لأنهم صفوان نقل عن أبي خال هذا ونحن نعلم, أنا أنا ونحن نعلم أن ابو خالد القماط هو أبو خالد الكابلي كنكر بأن الشيخ الدليل على أن أبو خالد القماط هو أبو خالد الكابلي كنكر هذا الشيخ قال في الكنى من الفهرست أبو خالد القماط لم كتاب قال ابن عقد اسمه كنكر انا طبعا ما راجعت فيه هست الشيخ انما راجعت كتاب السيد الخول اذا تردونهم امضيكم ناس دارة من كتاب السيد الخول موجود عندي كاتبا لكن عن كل حال في الكنع من الفهرس الشيخ قال كذا قيل ابو خارل القماط له كتاب الشيخ الذي هو من الاشكال الإشكال؟ الله اللبي سنة كذا نفس الشيء هذا كذا قال قال أبو خالد طمط لو كتابون فقال ابن أقد اسمه كنكار وقد أبو هذا كنكار هذا لي يقولون ان كان كفار كابوليان وهذا أكلروهما هذا من أي زمان الى اي زمان كان أدى الشيخ في رجاله نفس الشيخ رحمه الله أدى الشيخ كنكر في أصحاب علي بن الحسين قائلا كنكر يُكَنَّ أبا خالب الكابلي وقيل اسمه وردان هذا اسم وردان الشيخ بعنوان قيلة بذكره وشكك رحمه الله يحتمل أنه وردان واحد آخر بركان على كل حال أن كانكر هو من زمن علي بن حسين، والتضحى بهالأرقام اللي أنطناها، التضحى أن كانكر على الأقل استمر إلى زمان الإمام الصادق صلى الله عليه، لأن الرواية الثانية من الروايتين التي قلت أن الصرفان ناقل عن القماط والذورة كنكر الرواية الثانية هي عن الإمام الصادق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هي الرواية ما هي للطلاق اللي قرأناها عن الإمام الصادق تذنبر مترقبا أن كان الذي يقول من يقول أن أبنا كن فرعين وهذا أكثرهما هذا من زمن الإمام للعبدين إلى زمن الإمام الصالح. فلو حملنا أبا خالد القامي في رواياتنا. في روايتنا هذا عن الباغر سبب الله عليه هذا الأرض. الأرض كلها لنا هذا عن الباغر سبب الله عليه لو حملنا هذا على الكمكف وهو أكبرهما إن كان متعدن فلا شك فلا يشكك في السند يكونوا السند يبقى اذا ما هو الإشكال في المقام الإشكال في المقام هو أن الشيخ الطوسي رحمه الله فرع شخصا آخر أيضا بعنوان ابي خليل كابولي الأصغر اسمه وردان هذا ناقل ورد على لسان الشيخ الطوسي رحمه الله وروا عنهما هذا الاصغر ما, ما نقول ان يكون كان في زمان الامام زين العبد هذا ما منقول ما هو صنعت شيء، انما الشيخ القوس يقول روا عنهما يعني الباقر الصادق سلام الله عليهما قال رحمه الله هو الاكبر كنكر هو الشيخ الشيخ القوس يقول الأكبر كنكر يبدو أن الأكبر لعله كان من زمان زين العابدين لا زمان الصادق فروض بينما الاصدار مثلاً كان هناك شخصات لعله بس في زمن الامامين الباقر والصادق خب وبما انه في روايتنا الاغد كله لنا كانت الرواية عن الباقر اظنك الرواية بل عن أبي جعفر الباقر إذن يمكن أن يكون هو الأكبر ويمكن أن يكون هو الأصغر أو يمكن أن يكون هو كنكر ويمكن أن يكون هو الواردات فيتعكس الاشكال أنه إذن خط هذا أبي خالد أبو خالد الكابولي لو كانت الرواية عن الإمام زين العابدين فعلنا كنا نجزم أو نحدث أنه هو لكن لكن عن باقر خب يبدو إن صح أنهما نافران فهما متعاصران بالنسبة لزمن الباقر سلام الله عليه فكيف نثبت أنها ولا دليل على وثاقة الوردان أو وثاقة أبي خالد الكابولي الأصغر ما عنه دليل الدليل إنما وجدنا دينك الروايتين والوارد بها قماط فقماط هو الكنكر فيتسجل الاشكال على السند في المقام. <تصفيق> اسمحوا السابق والحال ما يلي الحال إن جزمنا بوحدة كنكر ووردات أنا رأيت في كلمات السيء الخوي أنه يميل إلى ذلك السماء هو يجزم بالوحدة او لا بزر لكنه على الاقل يميل إلى الوحدة والوحدة منغولة عن فضل ابن شادان رحمة الله عليه قضل ابن شادان اصلا هالشكل قائل اسمه وردان ولقو كنكر هذا صريح في انهما اذا واحد يجعل وردان وكنكر احدهما الاسم والاخر اللقب فلو جزمنا بهذا بس سواء جزم السيد الخوي بدالك او ما جزم لو جزمنا بهذا انتهت المشكل اذا مقعد نفران يوجد ابن واحد وهو ثقة مش... لنقل صفوان ابن يحياء وتنتهي المشكله وان لم نجزم بذلك إذن... إذن الحل هو ما أشار إليه السيد الخوي رحمه الله السيد الخوي ما كان بصدد تصحيح سنة للرواية نوخو أساسا أصلا قال أن أن الروايات الموثقة لكنكر طعيفة سندا وذيك القاعدة ما يقبل السير القاعدة أنه هؤلاء فرأة لا يرهم إلا عن سخ ما يقبله ولهذا ما كان بصدد تصفيق سند الروايات لكن كان بصدد تعين أن ابو خالد الكابولي لو كان اثنين فهذا أيهما كان بها الصحيح. رحمة الله عليه. وقال السيد الخود انه ما دام ان الاكبر هو هذا، وما دام ان صاحب الكتاب هو هذا، اذا هو المشهور والمطلق ينصرف اليه قال رحمه الله لا شك في ان المنصرف من ابي خالد الكابولي هو كانكر. فإنه هو المشهور المعروف الذي كان له الكتاب فأيضا تنتهي المشكلة في رأينا تنتهي المشكلة وتكون الرواية صحيحه هذا حال الكابولي. نأتي إلى المسائل التي كان القرار نبحثها المسألة الأولى أبنكم نحذفها لأنها بحثناها ما أدخب اليومين إيش كتب بعثناها مثل مسألة أن الأثر المترتب على الإحياء سواء فرضناه ملكية أو فرضناه حق أولوية هل يختص بالشيعي أو يشمل السني أو يشمل الكافر هذا بحثناه وانتهينا إلى نتيجة أنه يشمل الكافر ايضا على ما بحثنا لا أظنني بحاجة إلى تكرار تلك المسألة فرأسا يجب أن ننتقل إلى المسألة الثانية وهي أنه هل الحق الذي هل يحصل للمحيي الملكية أو يحصل للمحيي الأحقية فقط إجمالاً أشارنا إلى وجود روايات واعطيناكم أيضاً مصادر الروايات بس أظن أننا ما قرأنا نصوص أو على الأقل ما استقصينا النصوص فخلنا استقصي النصوص وبعد ذلك نرى أنه, ما... انه النتيجة ما هي النتيجة الفقهية ما هي النصوص ما يلي النسبة الى المشهور ان تحصل ملكية هذا الرأي المنسوب الى المشهور والروايات من هذا النماط اولا صحيحة ما سميته انا بالفضلاء السبع زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وفضيل وابوكير وحمران وعبد الرحمن بن ابي عبد الله عن أبي جحفة وأبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا مواتا فهي له أي هذا المجلد 25 بحسب طبعة آل البيت باب واحد من إحياء الموات حديث 5 صفحة أربعمية اثنى عشو الكتاب ام جايبه إذا تردون انطلع من الكتاب ثانيا صحيحه جرار عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا موتا فهو له نفس المصدر حديث ست ثالثا احياء موات التعبير جاء من احياء طبعا المقصود الارض بس باعتبار قبر بموات كلمة موات مركض فقال فهو لي خب صحيحة عبد الله ابن سنان ان ابي عبد الله عليه السلام قال السئلة وانا حاضر أن رجل أحيا أرضا مواثا فكرى فيها نهرا وبنا بيوتا وغرس نخلا وشجرا فقال هي له وله أجر بيوتها هذا نفس المصدر الحديث, الحديث الثامن صفحة أبوطعش الصفحة أربعمية و خوب. اكون رواية اخرى انا ما راكذا ذاك اليوم لضعف سندها بس اذا تردونهم اطلق من الوسائل رواية السكوني بسند فيه النوفلي يعني ضعفه في النوفلي الصفحة ik nog een nieuwe باب اثنين من احياء الموات محمد العقوب عن علي بن ابراهيم عن, عن النافل عن السكن عيبه سند النوفلي. من يؤمن برثاقة النوفلي اخوية موسى واذا لا فهذا عيب النبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا او حفرا او حفر واديا بديا يقول في المصدر بدءا سواء بدينا أو بدءا طاهراً مقصود هذا يعني بكر يبدوها شكل أو حفر وادي بديا لم يسبق إليه أحد هو المصرخ لم يسبق إليه أحد كان معادة تفسير لبدي وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وبعض الروايات ذكرت الأحقية م... ملكية ما ذكرت ذكرت الأحقية كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم احق بها نفس المصدر يعني مجلد خمسة وعشرين حديث ثلاثة صفحة أربعمائل اثناث اذا تردون اقل من الوسائل امامي وعدد من الروايات الطائفة الثالثة جمعت بين التعبيرين اي التعبير بانها له والتعبير بانه أحق بها مما يشهد أن المقصود بالتعبيرين واحد بس خب يجب أن ندقق أنه ما هو المقصود أحق بها يقصد بها أو هي له يقصد بها الأحقية جماعة من التعبيرين كصحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن الشراء من أرض اليهود والنصارى قال ليس بي باس الا ان قال وأي قوم أحيوا شيئا الارض وعملوها فهو احق بها وهي لهم هذه هاي ذاكرها في المسائل في مكانين في بابين ذاكرها في كتاب الجهاد يعني صفحة 15 مجلد خ... انا قلت اقول مجلد خمستعش قلت صفحة خمستعش ذاكرها في كتاب الجهاد مجلد خمستعش 15. صفحة مية وستة وخمس مية وستة وخمسين حديث الثاني بإسنادي عن, عن علي بن حسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حمد بن عيسى عن محمد بن مسلم أنا كاتب هنا الصحيحة محمد بن مسلم لكن إذا أنا ما مشتبه أظن أدنى نقاش في سند الشيخ إلى علي بن حسن الفضال إذا أنا ما مشتبه في ذكره هالشكل أنه كان لدينا نقاش في سند الشيخ إلى علي بن حسن الفضال لا اشكال في علي بن حسن الفضال علي بن حسن الفضال رغم أنه فتحي أظن لكنه نقبل رواياته لكن فيما اذكر كان قد النقاش فيه سند الشيخ الى علي بن حسن تفضل لسه شو هنا انا الكاتب صحيح هل كلها ينخلت على محتى أراجع بالبيت والرواية ذاكرها الشيخ ذاكرها في مكان آخر وهي مجلد خمسة وعشرين هناك هملاكرها صفحة أربعمية واثنى عشر الحديث الرابع وبإسناده عن علي بن إبراهيم وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن خمران عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض عمروها فهم أحقوا بها وهي لهم هذا هنا مشكلة سند الشيخ إلى جسم مبيه هناك هم اللي قرأتنا هم المشكلة مخلولة الرواية اللي قرناه قلنا بمشكلة سند الشيخ إله علي بن حسن فضال ولا أدري لماذا أنا كاتبه هنا صحيحة هم مخلولة لأنه هناك ده يقول ورواه الصدوق بإسنادي عن العلاء عن محمد بن مسلم قادمة ما بيبعدك لاشكالك هم يقول ورواه الشيخ بإسنادي عن الحسن بن سعيد عن صفوان عن العلاء مثله هم ما بي مشكلة على كل حال هذا موجود في موردين من الوسائل وصحيحته الاخرى الصحيحه الأخرى سمعت أبا جعفر يقول أيما قوم من شيئا من الأرض وعمروها فهو أحق بها وهي لهم هذه صحيحه الأخرى مجلد خمس وعشرين باب واحد من إحياء الموات حديث أربعة صفحة أربع مائة اثنعش ونحن هذا ترون أطلع من الرسائل أنا كاتب هنا ونحوها مرسلة الصدوق هذه إضافة ل ما كنت مشير إلى أميس باعتبار ضعف باعتبار المرسلة ونحوها مرسلة الصدوق في نفس المصدر حديث سبعة مرسلة الصدوق هذا محمد بن علي بن الحسين قال قال ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم ألا أن يكون الأرض فيه أيديهم يعملون فيها ويحملونها وما بعثوا واشترية منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض عمروه فهم أحق به وهو لهم هذه ظاهر مجموعة الروايات يبقى الاستنتاج هذا أنا أشتعبت نكتفي بهذا المقدار. غدا طبعا الدرس تعطيل باعتبار رفاه الامام الصادق في الدرس موجود ان شاء الله لكن غدا الدرس تعطيل باعتبار رفاه الامام الصادق صلى الله عليه فبعد غد نكمل الموضوع ان شاء الله